بوك تو تريتسات سيم سبعة وثلاثون, سبعة وثلاثون. في الطريق في الطريق يون يدينا متاكسيكلي هو يسافر بالموتور سايكل. هو يسافر بالموتورسيكل هو يسافر بالبسكليت الدراجة هو يسافر بالبسكليت هو يذهب على الاقدام هو يذهب على الاقدام يون هو يسافر بالسفينه هو يسافر بالسفينه يون плыве на هو يسافر بالقارب هو يسافر بالقارب يون плыве هو يسبح, هو يسبح. هل هذا المكان خطر؟ هل هذا المكان خطر؟ تنبش بيسبيتشنا هل سفر الواحد لوحده بالاوتوسطوب خطر؟ هل سفر الواحد لوحده بالاوتوسطوب خطر؟ تنبش بيسبيتشنا هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ мы заехали не لقد أضعنا الطريق لقد أضعنا الطريق мы на نحن في الطريق الخاطئ نحن في الطريق الخاطئ нам треба поворочувати назад ينبغي أن يجب أن ندور ونرجع جي أين يمكن إيقاف السيارة هنا أين يمكن إيقاف السيارة هنا تيюсь тут موقف سيارات أيوجد هنا موقف سيارات на كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ вы هل تمارس السكي؟ هل تمارس السكي؟ вы ездите наверх هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ هل تصعد بالتلفريك الى اعلى؟ تي ممكن тут взять هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟